بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر أما من تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من ويسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام برره قتل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 فَالْيَوْمُ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّ صَبْبَنَا الْمَاءَ صَبَّ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّ وَعِنَبَ وَقَضْبَ وَزِيتُنَا وَنَخْلَ وَحَدَائِقَ غُلْبَ وَفَاكِهَةً وَأَبْ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 وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهق ما قترة أولئك هم الكفرة الفجرة